ما قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكم من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين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 فدلاهما بغرور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 كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهما الضلال إنهم أتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتيه فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار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 أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 فيأخذكم عذاب أليم، وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم، وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، وتنحطون الجبال بيوتا، فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.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 قال الذين استكبروا إن ناب الذي آمن به كافرون فعقرنا قتوعته عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح أتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فإن جيناه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين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 إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مسأب أن الضرا والسراء فأخذناهم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 افاامن اهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون افاامن مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين فألقعصاه فإذا هي ثعبان مبين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 قال ألقوا فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترهبهم واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن شفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قال أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهُ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ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 ولمَّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون نَنَّ من الخاسرين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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئُتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطْتُ وَدَخَلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ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 أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفاتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس وأنعس أي يكون قد قترب أجلهم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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.